طيبة تقول للنبي طيبة تقول للنبي آنستنى آنستنى يا اسمك محمد, اسمك محمد و نوراك اسمك محمد و نوراك نورا الكواني اي ما تقول للنبي عنا صلوا على خير العمل هذه مصباح الامل صلوا على خير العمل هذه مصباح الامل والنبي نور المستقبل بالله صلوا عليه لا هي صلوا عليه تقول للنبي طيبه تقول للنبي يا نستنى يا زين النبي انا ك يا الذنب صلي وسلم يا المحب تذكر الذنب ترهني صلي وسلم يا المحب عذبه احلى من بالله صلو عليه الله صلو عليه طيبه تقول للنبي طيبه تقول للنبي طيبه, تقول طيبة, تقول طيبة تقول يا زين المصطفى بحر المعالي والوفا هذا الحبيب المصطفى بحر المعالي والوفا طيبه ما يرنا صفى عليه لا اله عليه طيبه تقول للنبي على الحصن المنيع على الصالق شانهر في ادينا الحصن المنيع على الصالق شانهر في يوم الحشر هو الشفيع بالله صلوا عليه الله صلوا عليه طيبه تقول للنبي طيبه تقول للنبي طيبه تقول للنبي انا استنا يا, يا زين تنور الكون تنور تجل الفخر والغنيمه بكل ارض وبكل سما تجل الفخر والغنيمه بكل ارض وبكل سما ابصجي يا فاطمه بالله صلي عليه الله صلي عليه تقول للنبي طيبه تقول للنبي. أنا استنا يا زي محمد ونورك نور الكون نور <تصفيق> الكون اسجد تحيه والسلام تبعث للسيد الانام اسجد تحيه والسلام سيد فهل بالغمام بالله صلو عليه <تصفيق> الله صلو عليه ما تقول للنبي ما تقول حبيبي طيب تقول للنبي